بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين